السلام <تمتع> عليكم الحمد لله صلى والسلام عليه وسلم على ما نبيه بعده أما بعد فتكلمنا في المرة الفائثة عن قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبده وإياك نستعينه وبينا أن الفاتحة إذا كانت الفاتحة هي أم القرآن فهذه الآية العظيمة هي أم القرآن اذا الكفاه فاتحه ام القران يعني هي لبه يعني القران كله عبر عن شرح الفاتحه الكتاب شرح اللي جاء في فتح الكتاب من المحاور الثلاثه اللي جت الكتاب اللي الله ولوازم التوحيد وقصص اهل التوحيد وحسن عاقبتهم في الدنيا والاخره واهل الشرك وسوء في الدنيا والاخره المحور الأول في فتح الكتاب اللي هو فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده المحور الاول عن توحيد الله سبحانه وتعالى المحور الثاني اللي بيتكلم عن لوازم التوحيد اللي هو في اياك نعبد و اياك نستعين والمحور الثالث من اهدنا الصراط المستقيم إلى اخر الصوره قلنا المره الفائته اننا سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن المفهوم الصحيح للعباده والمفهوم الصحيح للاستعانه يعني كيف ما هو المفهوم الصحيح للعباده يعني إياك نعبده كيف أكون عبداً عابداً لله سبحانه وتعالى والمفهوم الصحيح كذلك للإستعانة وإياك نستعين كيف أكون متوكلاً مستعيناً لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعبادة فكثير من الناس بيظل ان العبادة عبارة عن يعني ما تيجي كلمة عبادة أول حاجة التاردة على ذهنه الصلاة والصيام والذكر والتلاوة القرآن والممارسات التاريخية البدنية او المالية او القولية للعبادات هذا اول ما يلد على ما يتبادر الى الذهن عند ذكر لفظ عبادة وهذا فيه قصور لان العبادة ليست قاصرة على مثل هذه الاشياء ليست قاصرة على التعبدات البدنية هذا مظهر من مظاهر العبادة يعني دي مظاهر العبادة لكن أصل العبادة بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما عند التلمذي والبهقي والطبراني واللفظ الاخير عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي صليب من ذهب وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ صورة براءة فقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها فقلت إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله يعني عديدنا حاتم كانوا نصرانيا ثم أسلم فقال يا رسول الله الوقت الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني معنى كده أن هم كانوا بيعبدوهم, بيعبدوهم عديدنا حاتم فاهم من هذه الآية أنهم كانوا يعبدونهم بالسجود والرقوع وإلى آخر بمظاهرة العبادة البدنية فقال عليه الصلاه والسلام فقال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله اننا لسنا نعبدهم فقال عليه الصلاة والسلام اليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم قال فتلك عبادتهم يبقى اذا اتباع الاحبار والرهبان في تحريم ما احله الله او في تحليل ما حرمه الله دي صوره من صور العباده لأن العبادة اصل العباده في اللغه كما قال الجوهري في الصحاح الخضوع الذل والخضوع ومنه قولهم طريق معبد او طريق معبده لان لفظ طريق في لسان العرب بتؤنث وتذكر زي لفظ سبيل كده فيقال في طريق معبد او طريق معبده كلاهما صواب فالطريق المعبد يعني المذلل الخاضع الذي عبد للناس ليسيروا عليه فكلمة عبد عبد يعني فيه ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى أصل العبودية الذل والخضوع لله رب العالمين ده أصل العبودية والذل والخضوع لغير الله ده برضو عبودية كما جاء عند البخارية من الحديثة أبي مريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد, وعبد القطيفة تعس وانتكت وإذا شيك فلا انتقش يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام سمى, سمى عبد الدينار طب هل هو بيسجد ويرقع للدينار؟ لا بس هو خضع وذل للدينار يبقى خضوعه للمال فاق خضوعه لله سبحانه وتعالى فأصبح عبد للمال خضوعه لهوى فاق خضوعه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فأصبح عبد لهوى فرأيت من اتخذ إلهه هوى يبقى هو بيعود هوا بيعود هوا زي يعني بلدقوعه السجود والعباداته لكنね بيعود هوا يعني بيعضع لهوا فاصل العباده هي الخضوع اي حاجة بصلاة والصيام والزكاة والحجر ويالاخير دي ما ظهر لهذا الخضوع لكن هو اصل العبادة في الخضوع اذا الخضوع لله سبحانه وتعالى والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى عبادة لغير الله تاني الخضوع لغير الله عبادة لغير الله وإن لم يركع هذا الخاضع ويسجد لغير الله يعني حتى لو لم يركع أو يسجد فدي برضو عبادة فالمفهوم الصحيح للعبادة أمر مبني على التسليم لله رب العالمين إذا قال الله فلا ربك هذا قسم من الله الوضي هو قسم فلا وربك لا يؤمنون نفع عنهم الإيمان حتى يفعلوا ثلاث أشياء حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال ابن كثير رحمة الله تعالى في تفسيره أي وينقاضوا لذلك قيادا كليا ده معنى كلمة ويسلموا تسليم أي ينقاضوا لذلك قيادا كليا بلا ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كذا قال ابن كثير رحمة الله تعالى بلا ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة لأمر الله سبحانه وتعالى ولذا قال الله فوما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خياره من امرهم يبقى اذا قال الله ورسوله امرا خلاص انت مالكش اختيار واذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير هذه الايه قال فلا اختيار لاحد ها هنا ولا راي ولا قول فلا اختيار لاحد ها هنا ولا راي ولا قول ما فيش اختيار لحد مع أمر الله سبحانه وتعالى مع قضاء الله سبحانه وتعالى ما فيش راي لحد مع أمر الله مع مع قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش قول الحد مع كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاه والسلام يبقى هو كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره وال العباده علشان تصح من أي عبد ليها 3 شروط وكذلك الاستعانة عشان تصح لها ثلاث شروط يعني احفظهم كده ثلاث شروط للعبادة وتلاث شروط للاستعانة بالله لا تصح العبادة والاستعانة إلا بهذه الشروط الثلاث شروط المتعلقة بالعبادة هي الإيمان والإخلاص والمتابعة الإيمان والإخلاص والمتابعة هذه شروط صحة وقبول العبادة عند الله سبحانه وتعالى يعني الإيمان او لكم أن تقولوا الإسلام يعني إيه؟ يعني لو أن كافرا عبد الله فعبادته مردودة لو أن كافرا تعبد لله بأي أي عبادة من عبادة فعبادته عبادته مردودة عليه إلا إذا دخل في الإسلام إذا دخل في الإسلام فيساب على هذه العبادة ويساب على هذا الخير الذي فعله في الجهلية كما جاء في الصحيح أسلمت على ما أسلفت من خير كذا قال عليه الصلاة والسلام لمن أسلم قال أسلمت على ما أسلفت من خير ولذا قال الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله يبقى المنع الوحيد لقبول نفقة هؤلاء أنهم كفروا بالله ورسولة يبقى الكفر منع من قبول النفقة الكفر منع من قبول الصدق الكفر منع من قبول الصلاة الكفر من قبول الصيام وإذا لون مسلما ارتد وهو صائم فصيامه باطل بإجماع أهل العلم لو أن مسلما ارتد وهو يصلي فصلاته باطلة لأن أشركت لا يهضطن عملك ولتكونن من الخاتفرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يبقى الكافر مخاطب بفروع الشريعة يعني الكافر مأمور بالصلاة ومأمور بالزكاة ومأمور بالحج والصيام ولكن قبل كل الحاجات دي هو مأمور بدخول الإسلام أصلا لأنه لو فعلها وهو كافر لا تقبل منه مرضودة عليه عند الله سبحانه وتعالى يبقى الشرط الأول من شروط العبادة هو الإسلام او الإيمان الشرط التاني الإخلاص لو أن راجلا توجه بقلبه لغير الله سبحانه وتعالى في عبادته فعبادته مرضودة لأن الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته أي بخلبه لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها, أو امرأة أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يبقى ال ال ال ال ال الإخلاص في النية أن الإنسان لا يعبد لا يمارس عبادة من العبادات إلا لله رب العالمين لا يصلي إلا لله لا يصوم إلا لله لا يذكر إلا لله لا يفعل ذلك ابتغاء المنزلة في قلوب الخلق بل يفعل ذلك ابتغاء ثواب الحق سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك إلا ابتغاء ثواب الله وبرضات الله سبحانه وتعالى الشرطة الثالث المتابعة أن يفعل أو أن يتعبد لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الدين كتب قد تم كما بيناه تفصيلا في الدروس المتعلقة بشرح شهادة ان محمد رسول الله بينا وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وخطورة البدعة والنصوص التي دلت على خطورتها الى غير ذلك من التقريرات التي بيناها هناك فالمتابعة لو ان رجلا مسلما أخلص لله في عبادته ثم عرض الله على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فعبادته مرضوطة عليه بإجماع العلماء لا خلاف بينهم في ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فإن قال قائل هذا حديث في ذنب من أحدث لا في ذم من اتبع من أحدث فهنا جاءت روايه اخرى كما قرره النووي في شرح مسلم ثالث روايه اخرى عند مسلم ايضا من حديث عائشه قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يبقى من عمل عمل ليس عليه امرنا يعني امر الدين او من احدث في امرنا هذا يعني في الدين من احدث اختلى في امرنا في الدين ما ليس منه يعني لم ياتي في كتاب ولا سنه او في هدي السلف الصالح فهو رد اي مردود عليه يبقى دي, دي قيود احنا بيناها قبل كدا ذه بشيء من التفصيل ان ان دي قيود في الحديث من احدث اخترع في أمرنا يعني بالدين يعني, يعني معنى كدا ان الاختراعات في الدنيا مôleهاش دعوة بالكصة دي الاختراعات في الدنيا أمر جايز مهاش اي مشكلة يبقى من أحدث في أمرنا هذا اللي هو الدين ما ليس منه يعني ما ليس في ما ليس من, من أمر هذا الدين ما ليس منه فهو رد يعني مرضود عليه فو رد اي مرضود عليه وده عمرو اتفق عليه عند الفقالة خلافة بينهم في ذلك في, في هذا الاصل طيب ده فيما يتعلق بالعبادة احنا قلنا العبادة ليها ثلاث شروط العبادة ليها ثلاث شروط ال ال ال ال ال ال الإيمان والإخلاص والمتابع او الإسلام والإخلاص والمتابع طيب إياك نستعين إياك نستعين الاستعانة الاستعانة اللي هي توكلة على الله استعانه القلب بالله سبحانه وتعالى استعانه طلب العون ا و س دي في اللغه يعني طلب فممكن نشيلها نحط طلب مكانها تبقى العون الاستعانه زي الاستخراج او الاستغاثه طلب الغوث الاستعاده طلب العون الاستعانه طلب العون فاستعان يطلب العون من الله سبحانه وتعالى والاستعانه لها ثلاث شروط بينها وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في منارج السالكين وغدا غيره ليها ثلاث شروط الاعتماد على الله والثقه بالله والأخذ بالأسباب المباحة يبقى الافتعانة أو التوكل على الله سبحانه وتعالى له ترى الشروط لا يصح ولا يتحقق لا يصح شرعا ولا يتحقق بالطريقة المرضية لله سبحانه وتعالى إلا بهذه الشروط الشرط الأول الاعتماد على الله الثاني الثقة بالله الثالث الأخذ بالأسباب المباحة ابن القيم في مدرج السالكين قال نفس الكلام ده ولكن ما قالش الأخذ بالأسباب المباحة قال والأخذ بالأسباب المشروعة <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> ابن القيم قال, إيه؟ قال قال الاعتماد على الله والثقة بالله والأخذ بالأسباب المشروعة والأولى أن يقال والأخذ بالأسباب المباحة هذا هذا, هذا أفضل ليه لأن الأغلب الأسباب المشروعة يعني لفظ المشروعة يعني الأسباب التي دل الشرع عليها او دل الشرع على إباحتها وعلى جوازها لكن الأسباب المباحة يعني المباحة إما من خلال الشرع وإما من خلال ما يسمى عند الأصوليين بالبرائة الأصلية يعني إما مباح من خلال الشرع وإما مباح من خلال البراءة الأصلية يعني هي الأصل فيها الإباحة فالتعبير بالأسباب المباحة هذا أولى والله تعالى أعلى يبقى, يبقى فيه هنا عندنا ثلاث شروط للتوكل لل على الله او صحة التوكل على الله سبحانه وتعالى الاعتماد على الله والثقة بالله والأرض بالأسباب المباحة هنقف واقفة مع كل شرط من الشروط دي عشان نبين إزاي, إزاي نطبقها يعني إزاي نعملها يعني الشروط دي هبارة عن إيه بالضبط آآ آآ الشرط الاول الاعتماد على الله يعني ايه الاعتماد على الله الاعتماد على الله يعني التوجه بالقلب الى طلب العون من الله سبحانه وتعالى يعني ان الانسان يكون اعتماده في الامر الذي يتوكل فيه على الله سبحانه وتعالى يكون اعتماده فيه على الله لا على لا, لا يعتمد على الله وغير الله وده, وده شيء قلبي شي قلبي يعني هو مثلا رايح يخلص مصلحه في في في اي مؤسسه حكوميه انا عايز بس إيه يعني لو الأولى إن إحنا نقلل المناقشات الجانبية أو الاستفسارات الجانبية يريد تكون على الرسائل الخاصة لو في حد يعني يستثر عن حاجة نرد عليه في الرسائل الخاصة أو نمقشه في الرسائل الخاصة ما يكونش على التكست العام علشان إلا إذا كانت حاجة عامة يعني ممكن الكل يستفيد منها بس علشان الـ الـ الـ الـ الـ يعني ركس الدرس لان الدرس, الدرس ده محتاج تركيش شوية ف علشان ما نشتتش بس ازهنف انا نفسي تشتت دلوقت وانا بكلم يبقى الافتعانة بالله سبحانه وتعالى او التوكل على الله سبحانه وتعالى ليها تلات سروط الشرط الاول الاعتماد على الله يعني الاعتماد على الله دي صورتها الواقعية ان واحد رايح يعمل حاجة في الصحة حكومية مثلا المفروض انه هو قلبه انا هو عنده وسط مثلا في الصحة حكومية دي هو المدير بتاعها هو صديق شخصي للمدير المفروض لما يروح يكون اعتماده القلبي القلبي اعتماده على الله فقط لا على الله وهذا المدير ليه لأن ببساطة جديدة جدا إن لم يقدر لنفاذ هذه المصلحة للمدير ولا مدير المدير ولا وعيس الجمهورية حتى ولا رؤساء العالم لو اجتمع عشان يخلص المصلحة دي مش هتخلص واضح؟ يبقى الاعتماد على الله ده شيء قلبي متعلق بأننا لو لس مكان حتى لو عندي ممكن في حد يساعدني في إنجاز الحاجة دي أو ممكن آه آه آه آه يعني يبقى إزاي ما يقولون كده في اللغة بتاعتنا يبقى ليه ضهر في المكان ده لا يكون اعتماد القلبي على الله فقط لا على الله والموجودين في هذا المكان لا دا, دا كده غلط دا, دا مش من التوكل مش من التوكل إن قلبك يلسفت لغير الله سبحانه وتعالى او إن قلبك يميل ويطمئن بغير الله سبحانه وتعالى لأن المخلوق دا فيش في إيده أي حاجة المخلوق دا فيش في إيده أي حاجة ممكن واحد فعلا يبقى من أقرب الناس إليك ولا يؤذن له من الله ان هو يمشي لك المصلحة تلاقيه هو نفسه اللي وقف لك يعني هو نفسه مع أنك أنت رايح له عشان هو اللي يخلصك تلاقيه هو نفسه اللي وقف لك المصلحة اللي أنت رايح تعمله فلازم الاعتماد في إنجاز أي شيء يكون على الله الاعتماد القلبي يكون القلب ما بخوش غير ربنا سبحانه وتعالى فقط ما يكونش في اعتماد قلبي خلي لكم كلمه قلبي يحطوا تحتها 100 خط ما يكونش في اي اعتماد قلبي على غير الله سبحانه وتعالى ابدا طيب ده, ده الشرط الاول الشرط الثاني الثقه بالله سبحانه وتعالى الثقه بالله يعني ايه الثقه بالله يعني آه آه آه آه آه الثقه بال ان هو مش بيعتمد على الله على سبيل التجربه ان هو بيجرب وخلاص وبيوجه قلبه لله وبس وخلاص لا ده بيعتمد على الله وعنده ثقة كاملة في الله سبحانه وتعالى ان هو ثقة كاملة في ايه بقى خلي بالكم ثقة كاملة ان ربنا سبحانه وتعالى هيرضيه هيرضيه هيرضيه ازاي بقى الله اعلم يعني ايه يعني ممكن واحد مثلا يسعد في صفر في, في عمل مثلا خارج البلد او في سفر في سفر من أي نوع يعني فيسعى في السفر فكل ما يسعى في السفر اكتر وهده الله لاتمام السفر ده اكتر كل ما الدنيا بتبوز قدامه اكتر كل ما يسعى اكتر الدنيا بتبوز قدامه اكتر في هيبقى في مستغرب طب انا معتمد على الله وعندي ثقه في الله سبحانه وتعالى الثقه دي معناها ان انت لازم يكون عندك ثقه في الله لانجاز إن الامر ده لأن الأمر ده لو فيه لو فيه شر لو فيه شر للمتوكل من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه انه هو ماينجزلوش الامر ده يعني لا ينجز الامر اللي انت نفسك متوكل فيه على الله سبحانه وتعالى و.. وده معنى التوكل التوكل ان انا ارمي الامور يعني أ.. أ.. أ.. أ.. اسيب الامور زي ما احنا بنقول كده في اللغة العمية يقولك سبها لله كلمة سبها لله جدا كلمة عميقة جدا سبها لله, دي. سبها لله دي ترجمتها يعني اعتمد على الله بقلبك وثق بالله سبحانه وتعالى ثق بالله ب على y be يعني يكون عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى إن اي وضع هيترتب على هذا التوكل هيكون هو الخير من الله سبحانه وتعالى لان الله الخير بين يديه والشر ليس اليamorph الله سبحانه وتعالى الخير بين يديه والشر ليس اليك الله لا يفعل الشر المحد لكن ممكن سبحانه وتعالى يفعل شيء يبقى ظاهره لان شر بس في باطنه الرحمة في باطنه الخيس يعني حتى خلق إبليس نفسه ده مش شر محد ده شر بالنسبة لنا لكن بالنسبة لإفعال الله سبحانه وتعالى لا مش شر بالنسبة لإفعال الله بيسموه الخير النسبي مش الخير المحد الخير النسبي ان هو خير باعتبارات تانية لأن وجود إبليس تلطب عليه وجود الصالحين والشهداء والأنبياء والمجاهدين لأنفسهم ولأعداء الله والأنصحين والدعاء و... يعني طبعا عليه عبادات وحاجات عجيبة جدا فالاعتماد فال... فلازم يكون فيه اعتماد كامل من القلب في القلب على الله سبحانه وتعالى ما يكونش اعتماد على الله وعلى فلان ده, ده صورة من صور الشرك في الافتعانة ويكون في ثقة بالله وثقة بالله دي معناها ان الله تبارك وتعالى يحكم بما شاء كيف شاء في مصلحه هذا المتوكل سواء كان اللي ربنا يحكم بيه في إي إي إي إي إي يعني إي حكم ايجابي بالنسبه للمتوكل او حكم سلبي متعلق بان هو بيقطع عليه الطريق لهذا الشيء الذي توكل على الله فيه طيب يبقى عندنا الاعتماد على الله والثقه بالله سبحانه وتعالى ان الموضوع مش موضوع تجربه لا يكون في ثقه في الله ثقة كاملة في الله سبحانه وتعالى ان هو هيرضيني أي شيء هيتنصب على هذا التوكل يكون هو الخير باذن الله تبارك وتعالى لانه الله وعد المتوكلين ومن الله فهو حسبه فهو كافي ترجع الى الله سبحانه وتعالى كافي ازاي يعني اما يكفيه هو يعطيه ما ما اراد واما يكفيه بان هو يمنعه عما اراد لان في شر دي كفايه ودي كفايه دي صوره من صوره الكفايه ودي صورة صور الكفاية. مش معناها ان, إن لازم يعمل اللي هو عايزه لا ان معناها ان هو يعطيه الشيء اللي هو متوكل على الله لو كان فيه خير او يمنع عنه الشيء ده لو كان فيه شر هو ده معنى الكفايه طيب يبقى الاعتماد على الله الثقه بالله سبحانه وتعالى آخر حاجه الاخذ بالاسباب المباحه المباحه من خلال الشرع او المباحه من خلال البراءه الاصليه اللي هي الاصل طيب يعني ايه الأغذ بالأسباب المباحة احنا عندنا الاعتماد على الله الثقة بالله دي أعمال قلبية يعني يعتمد على الله بقلبه لا يعتمد على غير الله يثق في بالله في قلبه لا يثق بغير الله لا يثق بأي مخلوق وذلك النبي عليه الصلاة كان من دعاية لهم إنك انت كيني إلى نفسي تكني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثقه إلا برحمتك ما فيش حاجة في الإسلام اسمها ان, إن انا إي يعني إي إي أثق إيه ثقه إيه كلية في سياق التوكل على الله بمخلوق ما فيش كده او اثق في قدراتي انا ونفسي انا ما كده مش توكل التوكل ان انا اخد في الله ما تكونش في نفسي ولا في الاسباب اللي انا اخذت بيها لانه ممكن اخد بالاسباب ضع من الاسباب والموضوع ما يمشيش فمش معنى الثقه, إن الثقة إن يعني كلمه ثقه دي من مظاهر التوكل إن أنا ما يكونش عند ثقة في الأسباب ومن مظاهر التوكل إن أنا ما يكونش عند ثقة في نفسي أنا يعني مش ثقة مبنية على على على قدراتي أو في علمي أو في فهمي لا دة دي حاجة مصادمة للتوكل إنما الثقة تكون في الله سبحانه وتعالى موضوع بها للقدرات والملكات والحاجات دي كلها دخلة في الأغذى في الأسباب مش في الثقة الثقة تكون في الله ثقة الله وإني لا أثق إلا برحمتك كذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام طيب يبقى, يبقى احنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر الثالث الأغذى بالأسباب المباحة طيب عاوة أتأكل سؤال احنا قلنا أن الاعتماد على الله الثقة بالله دي أعمال قلبية طيب الأغذى بالأسباب المباحة هل ده عمل قلبي ولا عمل بدني الأغذى بالأسباب المباحة هل ده عمل قلبي ولا عمل غير قلبي عمل بدني مش عمل قلبي يبقى wir ajudنا one في شروط الاستعانة او في شروط التوكل عندنا ثلث حاجات عندنا عملين قلبيين ملعونش اي علاقة بالبدن نفسه يعني جوه القلب اللي على الله بالكلية والثقة بالله يعني بالله وحده سبحانه وتعالى يبقى الاعتماد الاعتماده على الله وحده والثقة بالله وحده سبحانه وتعالى دي أعمال قلبية في الخارج بقى أنا أتدخل بالأسباب المباحة الأغذي بالأسباب ده شيء بدني ما ينفعش ألتفت بالقلب لهذه الأسباب ولذلك لو شفنا الآية صورة الطلاق الله ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ده دي دي إياك نعبد إن الإنسان لو اتقى ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه وبيساحل عليه موضوع الاستعانة طيب وبعدها على طول ومن يتوكل على الله فهو حزبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره يا سلام الآية دي فيها الثلاث شروط اللي احنا قلناهم دلوقت إزاي فيها الثلاث شروط ومن يتوكل على الله فهو حزبه ومن يتوكل على الله يعني اعتمد على الله بكليته يعتمد على الله بكليته يعتمد بقلبه على الله دي معنى كمية ومن يتوكل على الله فهو حذبه اي كافيه طيب ده شرط الاول اللي هو التوكل على الله او الاعتماد على الله باعتمادا كليا ان الله بالغ امره دي ثقة في الله الثقة في الله ان, إن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى ان الله بالغ امره يعني إذا أراد أمرا يبلغه سبحانه وتعالى وإذا قدر أمرا يبلغه سبحانه وتعالى مفيش حاجة أسماء أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أمر ولكن لا يستطيع أن يبلغ هذا الأمر لا يبقى, يبقى, يبقى عندنا هنا وما يتوكل على الله فهو حزبه دي تساوي الاعتماد على الله إن الله بالغ أمري دي تساوي الثقة بالله ليه هنطق بالله لأن الله بالغ أمري إنما ثقه في المخلوقين مافيش مخلوق على وجه الأرض حتى الأنبياء حتى الأنبياء يتقل فيهم أنه بالغ أمره وهكذا مطلقا مافيش حاجة سمعها كده ده بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذمهم فينهم ظالمون يبقى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء تخيلوا ده النبي عليه الصلاة والسلام فما ظنكم بنا نحن وما ظنكم ببقية المخلوقين فالمخلوب ده ملوش حاجة ليس له من الأمر شيء لا في نفسه ولا في غيره لا يبلغ أمره مش كل أمر يعوزه هيقدر يبلغه لكن الله سبحانه وتعالى كل أمر أراده الله بلغه سبحانه وتعالى كل أمر يريده يبلغه وده معنى الثقة بالله سبحانه وتعالى ما نثقش في المخلوقين أبدا يكون قلبنا معلق بالله ثقتنا معلقة بالله أي اعتمادنا بالكلية على الله مش على الله وفلان يروح يقول انت ربنا في السماء وانت في الأرض يا سلام. لا الله في السماء والله في الأرض وده معنى قول الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو ده معنى الآية إن ربنا صحيحLO لمش إله فإله فإلا وفي الأرض ح facult egentligen نتعلم 가능حة أليعة تانية أو نعتمد على ناس تانية لا ربنا إله في السماء وإله في الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فده شرط التالي الشرط, الشرط التالي هو الأخذ بالأسباب المباحة ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه قد جعل الله لكل شيء قدره قد جعل الله لكل شيء قدره يعني كل شيء له أسبابه وله يعني القدر بتاعه المعيار بتاعه الأسباب بتاعته وهذه الأسباب هي مقدرة بفعل الله سبحانه وتعالى مقدرة بقدر الله وتأثير الأسباب ده في المسببات بيكون بفعل الله سبحانه وتعالى يعني, مثلاً يعني أنا كطبيب كطبيب نفسي بيجي لي مثلا خمس حالات الخمس حالات عندهم مثلا اكتئاب الخمسة ممكن أديلهم نفس الدواء الخمسة ممكن ياخدوا نفس الدواء ولكن نلاقي في اتنين استجابتهم للدوة كانت فوق 95% واثنين استجابتهم للدوة كانت تحت 60% وواحد ما استجابش للدوة أصلا ما استجابش للدوة خالص طيب ايه اللي فرق بين التمعين ال... الخمسة خدوا من الأسباب خدوا بنفس السبب ولكن تأثير الأسباب في المسببات ده أمر نسبي راجع لتقدير الله سبحانه وتعالى لتأثير السبب ده في المسبب فإذن الله هذه الآية العظيمة احتوت على ثلاثة ثلاث ثلاث شروط بتوع التوكل وما على الله يعني الاعتماد على الله إن الله بالغ وأمره الثقة في الله قد يجعل الله لكل شيء قدر الأقض بالأسباب المباحة طيب آآ آآ آآ آآ آخر حاجة نبينها ودي حاجة مهمة جدا جداً احنا قلنا إن شروط الاستعانة أو شروط التوكل قلنا ثلاثة الاعتماد على الله ثقة بالله الأخض بالأسباب المباحة الأخز بالأسباب بقى فيه قواد... تلت قوادح للأأخذ قواد... بالأسباب في تلت قوادح للأخذ بالأسباب أخzew لكم معين من النقطة دي فيه تلت قوادح بيقضحه لو... لو وقعوا من الإنسان بيقضحه في أخذه بالأسباب ايه القوادح دي القوادح دي كان الاتي القوادح دي ذكره شيخ الإسلام بن تيميه عليه رحمة الله في التحفة العراقية فقال رحمه الله ال... الالتفاته إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قطح في الشرعي شوفوا يعني هكتب لكم الجملة دي جملة تكتب بما للذهب في الحقيقة ركزوا معايا كده يريد توقفوا تيكست شوية يعني تيكست يوقف شوية بعد إذنكم عشان بس الجملة دي تبقى قدامنا شوية كده أو الجملة دي دي قالها شيخ الاسلام ان تيميه عليه رحمه الله في بيان قواعد الاخذ بالأسباب هم ثلاث قواعد يبقى احنا قلنا شروط الاستعانه او التوكل ثلاثه وقواعد الاخذ بالأسباب اللي هو الشرط الثالث ثلاثه برضه القادح الأول ال الالتفات الى الأسباب وهذا اشوفكم في التوحيد ان الإنسان يلتفد بقلبه للاسباب ان الإنسان يلتفد بقلبه للأسباب خلي بالكم لان احنا قلنا الاعتماد على الله ده عمل قلبي الثقه بالله عمل قلبي الاخذ بالاسباب مش قلبي ده عمل بدني مش عمل قلبي يبقى لو القلب التفت للأسباب ده شرك في التوحيد ده صورة من صور الشرك في التوحيد يبقى الالتفاته إلى الأسباب يشرك في التوحيد ومحول أسباب أن تكون أسبابا مقسم في العقل ومحول أسباب أن تكون أسبابا مقسم في العقل ان الإنسان يقول لا السكينة مش بتقطع الميا مش بتروي الأكل مش بيشبع يعني إن هو ينفي تأثير أسباب في المسببات ينفي تأثير الأسباب في المسببات ده نقص في العقل ده نقص في عقل الإنسان لأن ده أمر لا ينكره إلا مكابر تأثير النار بالإحراق والإشراق هذا لا ينكره إلا مكابر يعني الوقت إحنا عايزين نولع نار علشان تبقى إضاءة ودفة نضيء بيها ونتدفى بيها مثلا لو احنا في صفر او في كامب او في تاع مثلا يعني فالنار دي اه لو ما فيش واحد عائل يقول ان النار مش بتضيق او النار مش بتدفي ده كلام لا يقول ده نقص في العقل ومن من العقائد المشهورة عند الاشاعرة ونفي تأثير الأذى في المسببات يعني الأشعارة الصوفية كذلك يقولوا إيه السكين لا يقطع ولكن القطع يحدث عند حركة السكين يعني السكينة مش بتقطع اللحمة لا ولكن ال ال القطع بيحصل عند تحرك السكين القطع ده من الله فالكلام ده واستدلوا على, على ذلك بقول لو ما رميت إذ رميت ولكن الله هرم وطبعا الرد على مثل ذلك من نفس الآية وما رميت إذ رميت فازبته له الرمي ولكن الله رمى يعني تأثير الذي رميت أنت هو من فعل الله سبحانه وتعالى يبقى التي جاءت في هذه الرميه هو حثوه من كده وقال شاهد الوجوه فنزلت عليهم كنيران فالنبي عليه الصلاه والسلام رمى فعلا ولكن الله تبارك وتعالى احدث قوة في هذه الرمي الرميه قوه غير عاديه زي موسى قال أن يضرب بعصاك البحر كان ممكن البحر يفلق من غير من غير ضرب عصر ولكن دي سنة كونية لأغضب الأسباب فقال أن يضرب بعصاك البحر فضرب... طب هل العصر تفلق البحر فعلا لا ولكن ضربة العصر جعلها الله سببا لفلق البحر زي مثلا مريم عليه السلام لما كانت في المخاض واحدة بتولد بتولد دي يعني بتكون ضعيفة جدا حاجة صعبة جدا فقال وهزي إليك بجزع النخل معروف عند الناس ان نخله يعني الناس اللي بيشتغلوا في في الموضوع ده ان مستحيل حد يقدر يحرك نخله من جذعها يعني ممكن اللي عايز يحرك نخله بيطلع فوق خالص ويبدا يحرك جسمه مع النخله كده فالنخله بتتحرك انما انه يحرك نخلا من جذعها ده امر صعب جدا لا يقوى عليه اقوياء الرجال ما يعضوا ادروش يحركوا نخله من جذعها فربنا صحات عيلوا وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا زمينا يعني انت هتهزي النخلة من جزعها عشان توقع الرطب اللي فوق وهذه الهزة لجزع النخلة ربنا سبحانه وتعالى احدث فيها قوة وتساقط بها الرطب فعلا واكلت مريم من هذه الرطب فالهزة ف فال اخذ بالاسباب دي سنه كونيه انكار السنه الكونيه دي نقص في العقل واذا قال ومحو الاسباب ان تكون نقص في العقل والاعراض عن الاسباب بالكليه قطع في الشرعي ده الأمر الثالث القادح الثالث من قوارح الاخذ بالاسباب الاعراض عن الاسباب بالكليه الواحد يقول لا انا مش هاخد بالاسباب انا على الله بس اعتمد على الله واثق في الله بس ومش هحطها اسباب ده قطع في الشرع ليه بقى قطح في الشرع أنا عايز حد يجاوبني السؤال ده ليه الإعراض عن الأسباب بالكلية قطح في الشرع قطح في الشرع نفسه قطح في القرآن وقطح في السنة وقطح في الشريع على بعضها كده ليه حد يعرف آه. لان الاخذ بالاسباب هو حال النبي عليه الصلاه والسلام جميل ده ده, ده من ضمن الاجابات اللي ممكن تتقال جميل ان الاخذ بالاسباب في حد ذاته من هو حاله النبي عليه الصلاه والسلام وان النص الشرعي دل على الاخذ الأسباب زي مثلا في حديث الرسول احرص على ما ينفعك فده مظهر من مظاهر الدلاله على الاخذ بالاسباب والأوامر في القرآن بتدل على كده جميل ماشي طب بس إيه الأقوى من كده اللي يدل على إن الاعراض عن الأسباب بالكلية قطحوا في الشرعة أصلا إيه لأنه ننتقل من التواكل إلى التواكل ماشي بس إيه ليه ليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال إن الاعراض عن الأسباب بالكلية ده قطح في الشرع قطح في الشرع لو إحنا قلنا إن الاعراض عن الأسباب بالكلية ده من الشرع إحنا كده بنهدم الشرع بنهدمه ليه؟ لأن الله ما خلقها إلا لنأخذ بها لا في أقوى من كده آه. طيب الأقوى من كده أن يقال إن في تعليل العبارة دي ان الاعراض عن الاسباب بالكلية قطح في الشارع ان ربنا سبحانه وتعالى بنى دخول الجنة ودخول النار على الاخذ بالاسباب اصلا قال الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون البقى دي بقى السببية بسبب ما كنتم تعملون فدخول الجنة دخول الجنة اساسا هو لو عايز يخلش الجنة يدخل الجنة ازاي لا يستطيع قالبت أن يدخل الجنة إلا بالأخذ بالأذباب بالأخذ بالأذباب دخول الجنة إيه أذباب دخول الجنة العمل الصالح فأصل بناء الشريعة أصل بناء الشريعة على إن الإنسان يأخذ بالأذباب علشان يدخل الجنة وإن اللي بيخش النار بيخش النار لأنه أخذ بأذباب دخول النار ده أصل بنية الشريعة أساساً أصل بنية الشريعة ف فبالتالي الاعراض عن الأسباب بالكلية ده قضح في الشريعة لأن الشريعة بنيت على الأغذب الأسباب لتحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى يعني مرضات الله لها أسباب تحصيل الأسباب دي أغذب الأسباب الدعاء أغذب الأسباب الصلاة أغذب الأسباب الزكاة أغذب الأسباب الذكر أغذب الأسباب كل أنواع العبادات وصور العبادات القولية والفعلية والحالية في الشريعة عبارة عن أخذ بالأسباب تطول ما هي كل هذه الأ 디노ئة طي cái car marah فعنه عن الأسباب بالكلية عبارة عن في بالشريعة يبقى احنا هنا التوكل له ثلاث شروط دي خلاصة الكلام احنا قلنا عليها طلاث شروط تاتل لإسلام والإخلاص والمتابعة. والاستعانة لها ثلاث شروط الاعتماد على الله والثقة بالله والأخذ بالأسباب المباحة وقوادح الأخذ بالأسباب تلاتة الالتفات إلى الأسباب يشيركم في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا النقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قطح في الشرعي قطح في الشرع والله أسأل يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتب إليك جزاكم الله خيرا والله أسأل أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأن يبلغنا رمضان وأن يبلغنا ليلة القبر بمنه وكرمه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا